وَمن أَمَ نَذِلَ وَلي يومِر آصرِر وَلملَائكَةِ وَتِ تبِوَّ بهين وَآت ملَ عَ حب بذوي قُر الذ وَتَا وَلمَسكينَ وَظنَس تذير سائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بيرين في بساء والضلال وحين الباء وصانين في بساء والضلال وحين الباء اولئك الذين صدقوا أولئك وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْتَقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كتب عليكم ايقول <تصفيق> اقتصاد في الفضل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى فمَنْعُ فِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيئ فَتِدَعُ بِهِ نَعرُوفِي وَأَدَاءُ إلَهِ بِإحسَّان فَمَنْهُ فِي لَ أَعيهِ شَيكُ فَتِبَعُ بِنَعَ فِي وَدَأُللكِ لَدِ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ لِّوَقْتِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ فَلَهُ عَذَابٌ وَلَنُفِي فِي الْقَصَاصِ حَيَاتِيَ أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَنُفِي فِي كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية, خير الْوَصِيَّةِ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق قن على المتقين الوصيه لوالدين والاقربين بما عرف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون فَمَن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم